والله بما تعملون خبير ولا دنا حاليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولا كلا لا تواغرون نسرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعلموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان قلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فلص ما فرضتم وَمَن قَدَرَ فَرَضَتم لَهُ النَّفَرِيضَةَ فَنُصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان الله بما تعملون بصير